لمن حيلاق جديد واحد س ط ة الطائفة باديس و اثنان ث ل ا ث ة أربعة خمسة ستة سبعة ث م ا ن ي ة تسعة ع ش ر ا واحد اثنان ثلاثة أ ر ب ع ة خ م س ة س ت ة س ب ع ة ث م ا ن ي ة ت س ع ة عشره ا الواحد اللي الاثنان وقف يصلي رقع ر ب وقف الواحد لصلي رفع الاثنين لربي ع والاربع والمسكعك ماصمان وثامان ماصمان وثلاثة واحد اثنان وثمان اب السكر والستة وقفت ل تنظر وثمانية السبعة. والسبعه تنظر ل ل ن ج م ة و ث م ا ن ي ة عكس ا ل س ب ع ة وعصا جدي مثل و ا ل ت س ع ة والصفر مع الواحد ع ش ر ة وعصاجة والتسعة والصفر مع الواحد عشرة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة مع والصفر الواحد دي مثل اثنان سبعة ثمانية تسعة عشرة It's n a n c y